بسم الله الرحمن الرحيم يا قادي من في عينك طال اشتياق فكم يفولكم لكم قد صبرت عام أمني طرب عودتكم نفس هل يدموا لكم سر قل هل لطيفكم فاستر عامر والله أكرمنا إذ جاءنا الخصب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ودينات نال الهدى في رمضان انزل القرآن والكتب السماوي في رمضان السفاعه بالصيام والقران في رمضان التراويح والتهجد في رمضان التوبه وتكفير الذنوب في الشياطين تغلق ابواب الجحيم وتفتح ابواب الجنان في الجود والاحسان والعتق من النيران في رمضان الصبر والشكر والدعاء في رمضان ظاهره الحسنات وليله القدر الايجاد والانتصار فكيف لا يفرح المؤمن في شهر هذا بعض ما في فلا نفرح وفيه تنزل الرحمة والغفران يا ويحنا يا ويحنا يا ويحنا, يا ويحنا, ويحنا, ويحنا ما أغرق ويحنا ما أخفرق ويحنا ما أجهرق يا ويحنا لأي شيء خلق ألي الجنة أمل يا غيوم الغفر عن القلوب تقشع يا شموس التقوى والإيمان طلعي يا صحايف أعمال الصالحين يا قلوب الصائمين اخشع يا أقدام المتهجدين استدي لربك واركا ويا عيون المتهجدين لا تهجع ويا غلوب التائبين لا ترد يا أرض الخواطر ويا سماء النبوس أقلع يا خواطر العارفين ارتع يا همم المحبين بغير الله لا, تقنع لا, تقنع لا, تقنع لا تقنعي لا تقنعي لا تيأسي لا تقنطي وكوني غريب بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبا للقرباء عثمان حظه من النهار الجود والصيام ومن الليل السجود والقيام كان عثمان يصوم الدهر ويقوم الليل إلا هجعة من أوله رضي الله عنه وقد كان صائم والمصحف بين والدموع على لحيته وخده حبيب محمد ووزير صدق. ورابع خير من وطئ التراب أبو الدردان كنت تاجرا قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم فلم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 يا رب عجبا لمن عرفك ثم أحب غيرك يا للعجب عجبا لمن عرفك ثم أحب غيرك يا للعجب وعجبا لمن استمع مناديك ثم تأثر عنك يا رب اللهم لا تحرين ناصير ما عندك بأسوأ ما عندك دعوه دعوه لا, لا, تلوم. لا تلوموه دعوه. دعوه لا تلوموه دعوه فقد علم الذي لم تعلموه رأى علم الهدى فمشى إليه وقال بمطلبا لم تطلبوه دعوه لا تلوه دعوه لا تلوه دعوه فقد علم الذي لم تعلموه علم الهدى فمشى إليه مطلباً لم الجنة ما تلك الجنة نوري من عبادنا من كان قيّة وما نتنسل إلا بامر ربك له ما بين ايديه وما خلفنا وما بين ذلك. وما كان ما كان ربك نسى، ربك نسى، رب جاب دعاهو لما دعاه وقام بامريه ووضعتمو بنفس ذاك من طين الذي من وطعما لم تطامو تدور القادسيه بالدمام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 ولو أنفقنا جبال الأرض ذهبًا وفضه وأعلم أن الأنفاس معدودة، والأجال محدودة، وأعلم أن من أعظم نعم الله عليك أمد في عمرك وجعلك تدرك هذا الشهر العظيم، فكم غيّب الموت من صاحب ووارث الثرى من حبيب، تذكر من صام معنا العام الماضي وصلى العيد، ثم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 فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدهم من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون عند أحمد النساء من حديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان.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 متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كان قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت, وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم فياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقهتم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا سعيكم مشكورا إذ صبرتم على طاعتي سعيكم مشكورا إذ صبرتم على العسية سعيكم مشكورا إذ صبرتم على الأذى في سبيبي وهذا خبر أخير عن المبشر المحزون المستتر المخزون تجرد من التلاد وشمر للجهاد وقدم العتاد للمعاد العلاء بن زياد كان ربانيا تقيا قانتا لله بكاء من خشية الله عن هشام بن حسان أن العلاء بن زياد كان قوة نفسه رغيفا كل يوم وكان يصوم حتى يخضر أو يصلي حتى يسقط فدخل عليه أنس بن مالك والحسن فقال له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 إلا رحمة للعالمين دعوه لا تلوموه دعوه فقد علم الذي لم تعلموه رأى علم الهدى فمشى إليه وطالب مطلبا لم تطلبوه أجاب دعاءه لما دعاه وقام بأمره وأضعتموه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 وعن عروة إن عائشة كانت تسبد الصوم وقال القاسم كانت تصوم الدهر لا تخطر إلا يوم أضحى أو يوم التطر بعث لها معاوية مرة بمئة ألف ذرهم فقسمتها ولم تترك منها شيئا فقالت بريدة عنت صائمة فهلّب تعتي لنا منها بدرهم لحما فقالت لا تُعنِّفيني لو كنت أذكرتني لك علِت إنها الصديقة بنت الصديق العتيقة بنت العتيق حبيبة الحبيب وأليفة القريب المذرَّاة من العيوب رضي الله عنها وأرضاه أما القوامة الصوامة حفصة بنت عمر ابن الخطاب وارثة الصحيفة الجامعة للكتاب فعن قيس بن زيد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 ومن صام عن القبائح وأفطر على التوبة لعلام الغيوب فهو صائم طق ومن صام عن الغيبة والبهتان وأفطر على تلاوة القرآن فهو صائم رشي ومن صام عن المنكر والأغيا وأفطر على الفكرة والاعتبار فهو صائم سعيد ومن صام عن الرياء والانتقاص وأفطر على التواضع والإخلاص فهو صائم سالم ومن صام عن خلاف النفس والهوى وأفطر على الشكر والرضا فهو صائم غانم ومن صام عن قبيح أفعاله وأفطر على تقصير آمالي فهو صائم مشاهد ومن صام عن طول أمله وأفطر على تقريب أجله فهو صائم زاهد قال ابن القيم الصوم لجام المتقين وجنّة المحاربين ورياضة الأبرار المقربين لرب العالمين يكفيك قوله الصوم لي لك قوله الصوم لي وأنا أجزيبه يا قادما بالتقى في عينك الحب طال اشتياقي فكم يهفو لكم قلب صبرت عاما ومني قرب عودتكم نفسي فهل يدنو لكم سرب قل هل طيفكم فاخضر عامرنا والله أكرمنا إذ جاءنا القصب ففيكمه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 إن مشهديه الذي يملك نفسه عند الغضب، وقال الصوم صبر وطاعة ونظام. أترون أمه من الأمم تتحلى بهذه الصفات ثم تجد سبيلها إلى الانهيار؟ أترون جيشا يتحلى بهذه الأخلاق القوية ثم يجد نفسه على عتبة الهزيمة؟ فلا تنسى وأنت تصوم رمضان أن الله.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 فأجاب إن العمل في رمضان يكون أكثر تعبًا وإرهاقًا حيث يكثر الزبائن ويزدحمون بمعدل الضعف عن غيره من الشهور ويمضون طوال ليلهم في المقهى أما الأبناء فعلى الأرصفة والطرقات صخب وله فتسأل نفسك أين الراعي من الراعية أما النساء فسهرات نسائية وانشغال في إعداد أصناف الحلويات والمشروبات أمهات يسهرن حتى الفجر في انتظار الأبناء الذين لا يعوذون إلا في هذه الأوقات أما الأسواق والتجمعات فحدث ولا حرج فأين العبادة والجد والاجتهاد يقول أحدهم أنام بعد الفجر ولا استيقظ إلا بعد صلاة العصر فالنوم عباده. وآخر يقول يوقظني والدي عند الإفطار وفي بعض الأحيان لا أفطر إلا قبيل العشاء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 وحفنة من وعاء غرفه من دمايا ولا لغيرك دوا يا رب يوم الندايا إليك أنت صباحي مصفدا في مساء فاسكب ضياءك إني ضمآن ضل صدايا لم أدري من أي نبع أسقي حنين الركايا والشط لما فيه يطفي اللذى في حشايا رحماك يا ربي هذا إثمي وهذه تقايا وذاك دربي وهذا على الطريق عصايا رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغابت ولكن ما زلت أسجي رجايا غفرت أم لم فإني ما زلت أدعوك يا يا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 إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم بلغنا رمضان وارزقنا صيامه وقيامه إيماناً واحتساباً يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا فيه من أهل ليلة القدر وممن نال فيه عظيم الثواب والأجر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين